وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي 111. إنه لا يفلح الظالمون 112. ولقد همت به 113. وهم بها لولا أرآ برهان كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت طميصه من دبر وألف يا سيدة آل ذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك 111. إلا أن يسجن أو عذاب أليم 112. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها 119. كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 110. وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد 117. وعند من ذبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 118. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوا في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا إن في ضلال